لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاف وما توفق من خير فإن اللهم به عليّ الذين يفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن ربه فتغافله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولائك أصحاب هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَنْتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ وَلَا الذين امنوا الله وذروا مَا بقي من الربا ان كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن فَلَا خَوْرَ أُسَأْمَالِكُمْ لَا تُغْنِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ وتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وتقوا يوم تُمَّتْ وَفَا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ